بسم الله الرحمن الرحيم أسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنذَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أنها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ وتودون أن غير ذات الشوكة تكونن انتم ويريد الله ان يحق الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 إِذ يغَّكُمّْ عَسَأَمَلََكَم مِنْه وَيونَزِلُ عَلَكُمْ وَيونَزِلُ عَلَكُمْ مِ السَّمَمَا أَلّ يُطَهِرَكُمْ بِ لطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذهِبَ عَكُمْ رجِزَ الشَّيطانِ وَليَر بِقَ عَلَ قُل بِكُمْ وَتَبّتَ إذ يح رَبّكَ إِلَ المَلائِكَكِ أَ معَكُم فَثَبّتُ النَّذينَ آمَنُوا سَأُلق فِي قُلوبِنَّذينكَ فَرُ الرُحْبَ فَضِْبُ فَووقَ الأأَعْناقِ وَطِْب مِنْهُم كُ بَنان ذَلِكَ مِأَهُم شَ َققُ اللهَّه وَررسُولَ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 ومن يولهم يومئذ جبره الا متحرفا للقاتل او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 ذلكم وأن الله موهن كيذ الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثوة وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِيَارًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِمَعْذَبٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَماَا لهُم أََّ يُعذّبَهُ اللهَّهُ وَهُم يَصُدّون عَ المَسْجدِدحَرامِ وَمَا كانَوا وَماَا كانَوا أَْونيأَ إنِ أَونَاءُهُ إَِّا المُتَّقُونَ وَلا أَكتَرَهُم لا يَعْلَون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 فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كَفَرُوا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هوا الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يؤثر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين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 واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لِلَّهِ لله خمسه وللرسول ولذين القربى واليتامى والمساكين ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما على عبدنا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 ولو تراعدتم لاخترفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله السميع العليم اذيركهم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشت ولتنازعتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم إنِهُ عَليمم بِذاتِ الصّدُور وَإذ يرِيكهُم إذ الْتَقَيتُم ف أَعيُونِكُم قَليلَ وَيُقَِّلُكُمْ فِي أَعْيُلِهِمْ ليَقضَ اللهَّهُ أَمْرَد كَلََ مَفْونَ وَإِلَ اللهَّ تُرجَع أُمور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 تَياري بَطْرًا وَرَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنْ النَّاسِ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما سراءت الفئة آل نكص على عقبيه وقال, وقال إني بريء منكم إن أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين فِي قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يقم غيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كداب ال فرعون والذين من قبلهم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 النبي يحرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا يغلبوا الف من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون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 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يعلم اللَّهَ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ إِن يَعْلَم بِاللَّهِ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ۗ وَيَغْفِرْ لكم والله غفور رحيم.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 والَّذينَ آملوا وَلَمْ يُهَااجِرُوا مَالَكُمْ يلَ يَكِهِم مِن, من شَيْئٍ حتىَ يُه جِرُ وَإِن يتَو صَروكُمْ فِيّين فَعَلَْكُ نصر إِلَّا على قَو بَيْنَكُمْ إِللاا على قَوْم بَينَكُمْ وَبَيْنَهُم مثَاقُ واللهُ بِماَا تَععملَلونَ بَصير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 لَهُم مَغْثَِةُ وَررزْقُ كَرِيم والَّذينَ آمعمللوا مِن بَعدُ وَهَا جَرُوا وَجهَدُ مكُمْ فَأولَاكَ مِنكُم وَُل الْ الأرحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلاَا بِبععْضم فيِي كتَابِنا إِ اللهَّه الله بكُلِّ شيءَيء